ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم نؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا سم ولبس أَمْ سدی سمجھ نَتَرَبَّطُ بِهِ وَيْبَ الْمَنُون قُل تَرَبَّطُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَأْمُرُ أَحْلَامَهُمْ بِآدَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ قَاهِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ إِنْ هُمْ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَكِنَّهُمْ لَا يُوقِنُونَ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمْ الْمُخَيَّطِرُونَ ام لہم سوئی یس نیلیاتی أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوهُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ يَقُولُ سَحَابٌ مَرْكُومٌ فَذَرهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يَصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ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 بسم الله الرحمن الرحيم وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْهُ إِلَّا وَحِيٌّ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِذَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِلُفُقِ لَعْلَى ثم لنا فتدلى فكان قاب قوسين أودنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما تذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رأاه نزلة أخرى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 ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله ننفى تلك إذا كسمة ضيزى إذ هي إلا أسماء سميتموها لا اچمن ا يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهُوَى لِأَنفُسِهِمْ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى فَلَا إِلَٰهَ إِلَّا